قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن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 نلهم ولينهم نلهم دينهم الذي رتضاه لهم ولن بدل لهم من ضيق فيهم امنا ولا يبدأ رب دفع ذلك فاولا Yeah. قلات <تصفيق> العشاء كذلك يبين الله لكم الآيات